الأصول الفارقه بين أهل السنة والمعتزل المريق هي طبعا هيطول بنا ها نتكلم دلوقتي احنا كنا على اعتزال وأصول الاعتزال صحيح والفرق بينهم بين أهل السنة وجماعة ما هي الأصول ما هي الأصولة يعني تميز اهل السنة من أهل البدعه المعتزله هي أصول أهل البدعة من أهل الاعتزال ما هي أصولهم التي شرحناها الأسبوع الماضي تفضل شيء نعم خمسة أصول أولهم التوحيد وهذا تكئ تكئ ليش هم ب ب التوحيد على الناس والأصل انهم أخذوا التخذوه تكئ ليش لنفي الأسماء والصفات أو لنفي الصفات نعم الثاني العدل لنفي القدر لنفي القدر الأمر انف ماشي المنزلة من المنزلتين التكفير وللخروج على ولاه الامور طيب الامر الرابع الامر رفع عن المنكر للخروج على ولاه الامور ماشي خامس ليش تبرعت في احد قال لك تبرع بالاجابه طب السؤال القادم ليك بقى انت انت أنت نزلت الساحه نعم الوعد ولا ايش بقى لا اوجاب عليه ذلك اوجاب عليه اثابه المطيع وايش واوجاب عليه عقاب العاص وهذا أيضا مستخرج من انهم قالوا انه لم يخلق افعال العباد هم الذين خلقوا افعال انفسهم نحن تكلمنا عن هذا وقلنا المصيبه كل المصيبه في الاعتزال الحديث لا الاعتزال القديم نحن نعيش بين طياط وصراحه بين من, من, من, من, من افشى بين الناس الآن الاعتزال الحديث هذا اعتزال حقا الان فكر اعتزالي محارب جدا لدين الله الفعلاء محارب جدا لكتاب الله جلال فعليه محارب جدا لسنة الله بلا ضراوة بدراوة شديدة بلا روي وبلا هواده ومحاربة للأصول والاستوابت الدينية ومع السعي سعيا الحديث في هدم هذه الأصول فالاعتزال الحديث والاعتزال الذي جاء برونق آخر بثوب آخر ينطري على الاغرار الأغمار يلقبونه بألقاب تقبل كالذين لقبوا المحرمات بألقاب تقبل لما قالوا على الخمر مشروبات إيش روحية وعلى الموسيقى أنها إيه؟ مساعدات نفسية أو مش عارف هذه الكلمات اللي هي تنطلع على الأغرار أيضا قالوا الإسلام المستنير ده هو الإسلام المستنير اللي فيه ما فيه من التأثير على الناس الإسلام المستنير أو التحرر الفكري تحرر الفكر يقصدون به أيضا نفس هذا الأمر هذا الاعتزال الحديث الذي نعيش فيه بهذا الباب وطبعا هذه الغفلة التي نحن فيها فيها ما فيها ضيعت كثير من السنن كما قالوا أيضا نحن نحتاج إلى التجديد تجديد الدموي تجديد الفكري والتجديد الديني والتجديد. التجديد الديني التجديد تجديد لابد لا نقف مع القديم لأن التجديد لأن الدنيا تتطور فلا فلابد من إيش بد من المسايرة بد من التجديد أهم الأسس في الاعتزال الحديث الذي نعيشه أولا تقديم العقل على النقل كليتا هذا أهم الأسف في الاعتزال الذي نعيشه الآن تقديم العقل وطبعا تعظيم العقل تعظيما فاق المتقدمين تعظيم العقل فتقديم العقل على النقل كليتا دون رويه لا يقبل من النقل إلا ما كان اعتدادا لا اعتمادا لا يقبل من النقل إلا ما كان اعتضادا لا اعتمادا وما يقبل من النقل الا ما وافق العقل فعلمك ما تكلموا به وايضا قالوا الطريق الوحيد للوصول الى الحقائق هو العقل الطريق الوحيد للوصول إلى الحقائق هو العقل الثاني كل الثوابت ليست بثوابت ما في شيء تقول لي هذه ثوابت انا اتكلم فيها ولا ولا نطرحها ولا نطرحها للنقاش الدين عندهم فكرة منتهى الموضوع وهذا الذي أودى بكثير من الاخوه في الجامعه إلى الإلحاد نحن جلسنا مع أكثر من من الإخوة في هذا الباب الإلحاد المنتشر بسبب الاعتزال المنتشي المت... المفت... الم... المنتشي الذي الم... الم... الم... ال... ال... ال... تفشى في الناس جميعا. فعندهم أيضا من هذه من, ال... من العلامات من أهم الأساس عندهم الثوابت ليست بثوابت ها الاستهزاء بعذاب القبر الاستهزاء بالصراط الاستهزاء بالقنطرة الاستهزاء ايضا برؤية الله اللي فعلها الاستهزاء بالثوابت التي حقا سوابت غيبية بأسرها من لم يعتقدها يكفر الاستهزاء بالثوابت السوابت عندهم ليست بثوابت من ذلك ايضا الاستهزاء بالسلف او عدم الاهتمام ولا النظر الى السلف محل قدم السلف من العلم هذه من قصص الاعتزال الحديث الذي نعيش فيه من ذلك ايضا اللجوء إلى التحريف، طبعا يلبسونه سببا آخر واسمه إيش؟ تأويل اللجوء إلى التحريف كلما جاء ما لا يستطيعون قبوله ولا يستطيعون ردا له سأولوه على زعمين أولوه تحريفا اللجوء إلى التحريف ايضا الاستهانة بالنظر إلى الأدلة. من أسس هؤلاء الاستهانة بالنظر إلى الأدلة لذلك سنبين مسائل كثيرة هم قد استهزأوا بها وأصبح الآن الكلام فيها على تنحية هذه المسائل وعدم الاعتماد عليها وعدم الاعتداد بها وعدم حتى التوقير لها ولا التبجيل لها لذا ترى بعد ذلك أنك استقف بعقلك أمام ربك وأصل من فعل ذلك من إبليس في النهاية في هذه الأسرة التي اسسوها في النهاية لما تقول مثلا بأن ابن جرير مين ابن جرير هذا إيش العفن اللي احنا فيه هذا وتتكلم عن البخاري تقول البخاري عنده عفن فكري البخاري قال له مثل ذلك طيب وأن ما من الذي يحكم على عقولنا فيأتينا بهذه الطرهات وهذه الخرفات وهذه التخريفات وهذه التفسيرات التي جاءت عن الناس في جمود وقد ماتوا وولوا ما يمكن أن يأخذ من هؤلاء شيء كلام يهدم الدين حقا ذلك سنطرح بعض المساء التي يعني تظهر على الساحة في هذا الباب من الاعتزال الحديث الذي هو أخطر ما يكون على دين المر اللهم اغفر لنا ولذلك نحن نقول نحن وإن غصنا في المعاصي مازلنا على خير دام الله روح جعلنا على بر الأمان مع سنة النبي عدنان صلى الله عليه وسلم وإلا فنحن بشرياتنا تلجئنا إلى هذا نتعدى ببشرياتنا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قال المصلى من خير أمتي ما قال خير أمتي الذي لا يخطئ لا يعصي لا خير أمتي الذين إذا اذا أسأوا استغفروا كل ابن آدم خطأ آخر التوابون العقل محترم في الشرع مكرم له المكان القصم العقل محترم في الشرع عشان لا أحد ينظر لأنه ن لأن نظر تواف ثلاثة تواف نظروا إلى العقل نظرة مختلفة نظر النظر الأول الغلو تمسك بالعقل غلوا، وهؤلاء الذين قدموا العقل على كل شيء وقالوا العقل حاكم وهذا أهل الاعتزال سواء قديمًا أو حديثًا والقديم أرحم بكثير من الحديث لأن القديم عنده بعض العلم التي العلوم التي تحجزه أما لما تأتي بمثل هذا بجرأة وجهل هدم كل شيء وطائفة ألغوا العقل جمود تام ألغوا العقل وطائفة توسطوا هؤلاء مهالسنا وجماعة قال العقل محترم وما كرب الإنسان إلا بالعقل لكن العقل له إيش له ديرة له متسع له مقامه لا يتعدى وكل شيء يتعدى حده لابد أن تكون المضرة فيه ومنه الله على كرم بني آدم قال لقد كرمنا بني آدم وإحمناهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات أعلم الناس بالتفسير ابن عباس قال تكريم الله بالعقل تكريم الله للفعلات ببني البشر على جميع المخلوقات العجموات في إيش؟ بالعقل لذلك الذي لا عقل له يشبهونه به بالعجموات يقول بليد بلاده الحمار اجلكم الله صحيح ولا لا الله جعل لما بين أن هؤلاء الذين ركب فيهم العقول وكرمهم بها فاستخدموها في غير محلها سماهم إيش في الكتاب إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل الذي أعطاه الله الاسم الأعظم فوضعوا في غير موضوع ماذا قال واتلع عليه النبى الذي اتيناه أياتنا فانسلخ منها فاتبعوا شهوات فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض أخلد على الأرض واتبعه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث أو تتركه يلهث فالعقل محترم في شرع ربنا هذا الفعل لذلك الله قال على الآيات بعدما ضربها أمثال قال ما يعقلها إلا قال ما يعقلها شو العق ما يعقل العالمون وأيضا قال الله تعالى الفعلاء فلا تدبرون القرآن مع على قلوب أخفلوها والحق أن العقل في القلب المخ في الدماغ نعم لكن العقل في القلب هذا الراجح الصحيح لذلك هنفرق بين عمل بصر وعمه بالهاء وعمه البصيرة فالعقل محترم في ديننا ولذلك لما لما قال عمر الخطاب بعث لا موسى الشعيق قال الفهم الفهم فيما يأتيك وقال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فأذعوا به ولور الدور الرسول وإلى وإلى الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه أن النبي السلام يقول ما يريد الله به خيرا إيش يفقهه ولذلك كان الشبع يقول أمنت بالله أمنتوا بالله بما دي عن الله أكمله وعلى مراد الله كيف تعرف عن مراد الله بالاستنباط بالبحث عن, عن تعقل عن ربك مراده في كتابه أو في سنة الله بالسياق بالسياق بالسفاق بالقراءة المحتفى عقل فالعقل محترم علم لذلك الإمام الشافعي قال ستة ستة أسباب لتصل بها بيها للعلم منها إيش الذكاء لابد من الذكاء في هذا الباب فالعقل محترم لذلك ترى الدورات الخمسه التي نزل الشرع بحمايتها منها حماية إيه حماية العقل بتحريم. تحريم الخمر لحمايه العقل فالعقل محترم في ديننا ولكن لابد ان نقول بان العقل المحترم هذا العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح ابدا العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. يبقى كلما ولد عقلا خالف نقلا صريحا فقل نعم العيب في عقلي هو يبقى لابد ان يكون مع من مع من اراحههم الله من الدنيا من ايوه عنبر 25 يا استاذ مع المجانين ده ده هيطلع 825 طبعا هو اصاله من العقل الذي يخالف النقل الصريح هذا عيب وعطب في هذا العقل ابدا لا يمكن لان الفطره السليمه والعقل الصحيح لابد أن يوافق النقل الصريح كل كل من خلق الله والنقل من كلام الله والله يخاطب الفطر التي خلقها سبحانه جل في علا وأمر العقول التي ركبها سبحانه جل في علا لذلك أنت ترى بأن من أصول أهل السنة الجماعة الوسطية العدول الذين قالوا للعقل احترام وتقدير والعقل الصديق الإنسان دعم العقل, العقل يستنين به الإنسان دعم لكن في دائرته في حده لا يتعدى ترى بأن كثير من أسلاف الصلاح فعلوا ذلك بعد احترامهم للعقل والكلام في هذا لكن قدموها مدارس قالوا مدرسه الاثر لابد ان تقدم على مدرسه ليش ليش هم اعتنوا جدا بالشفعي قالوا الاصل ان تجمع بين الاثر والنظر لكن عند التنازع اذا جاء نهر الله بطله نهر معقم حتى الاحناف ابن الهمام فتح القدير وفي غيره يقدم النقل على العقل يقول, يقول القهقه لا تنقض الوضوء قياسا القهقه لا تنقض الوضوء تواعد قهقه خارج الصلاه ينتقد وضوء بالاجماع لا ينتقد وضوء زيد قهقه خارج الصلاه وضوء انتقد ليش لم ينتقد اجماعا اجماعا ومع الاجماع مين ضمن الاجماع الأحناف يا حبايبي صح قهقه داخل الصلاه انتقد وضوء عند الـ عند, الـ عند الـ الاحناف طب هنا بقى القياس يقول ايش القياس يقول ايش؟ ليش لا ينتقد؟ طيب ايش؟ ليش؟ ليش لا ينتقد؟ ينطقت؟ طيب القهقاة ما تخرجتش منها السفلاج؟ نعم ايضافة صحيحة لكن انا اذا اريد نظري الاحناف لانه لا فارق ايش هذا؟ لا فارق هالقياس موجودة هو؟ ولا فارق ايش الفارق؟ ان يخرج خارج الصلاة ودخل الصلاة؟ لا فارق فالقياس يقول لا انتقاد مش من ده التأصيل العلمي انتو كمان بتندهشوا بالاجابة لا فارق صحيح لا فرق ومع ذلك يقول لا القياس والأثر الانتقاد والاثر انتقاد نأخذ بالاثر وجدت الحزينه تفرح حتى لما, لما اتوا يتمسكوا باثر تنعي الاثر ضعيف يعني المساله عجيبه وايضا لما, تمس... لما تمسكوا باثر صحيح طلع وراوي الأ... الاثر واهم حديث ابن عباس انهم قالوا تزوج ميمونه إيه؟ محرما حراما سبحان الله يا بقى. فضل الله ياتي شاء لكن انا اتي الان بالاصل الأصل انه ايش انهم قدموا الاثر على, على القياس هو قدمه هذه مدرسه السلف تقديم الاثر ولذلك كما قال قالوا اذا جاء نهر الله بطل نهر ايش مع مع قال عمرو الخطاب ايها الناس اتهموا الرايه في الدين اتهموا الرايه في الدين فالغا دريتوني يوم الحديبيه وانا عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول على انا اعطي الدينات في الدين ألسنا الحق اليس على الباطل ويحسب انه الحق معه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا رسول الله ولن يغضن الله فلما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عمل للنبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت بعد ذلك أفاعيل وما عارض عارض بعقل ما جاء به الوحي فقال لا ثم علم الناس وقال أيها الناس اعلموا كان الرأي من رسول الله عليه وسلم كان صائبا لما لأنه وحي أما نحن لا فإذا لابد أن نلزم السنن ولذلك الصحابة أرسوا قاعدة عظيمة للجميع تعليما عندما جاء أبو هريرة إلى ابن عباس وقال ان السلام كان يتوضا من إيش مما مست النار فقال انظر يا أبو هريرة ما تقول أفنتوضأ من الحميم قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال انتهى انتهى لأن هذا من اعلام الغيوب يعني من علامه وبعدين لدي طبعا الذي لا يستطيع إلى ذلك يقول لك ما فيش حقيق يعني ايه إسناد ما لما تكون جاهل أنت جاهل المركب بهذه الطريقه لا تعرف ايش اسناد فالمفروض يسندوك انت على مستشفى المارينا لنرتاح عشان يرتاح الناس فحقا هذا الاسناد هي علامة الخصيصه لهذه الامه علامه الخصيصه لهذه الام شرف ليس بعده شرف نحن كل منا يستطيع يقف الآن يقول وساندي إلى النبي كذا انت شو معك سند في القران انت معك لغايه قراءه من لغايه النبي سعى هتقول جبريل عليه السلام بالله عليك إذا هيك ده مرتقب أهل نتكلم ماشي خلاص أنا ينسكوت بحسن خلاص في هذا الباب لكن معنى أنا إلى أن أنبى سلم هو متكلم والذي تحته أخذ به وعطار من تحته ومن تحته عطار من تحته هذا شرف ليس بعده وإيش شرف ز شو ننظر قال له قال يا بني إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال ولذلك ايضا لما جاء عمر بن حسين يقول قال نبي سلم الحي ولا ياتي الا بخير قال كعب الاحبار كان رجلاً يعني هو رجل طبعا مخضرم هو أدرك الجاهليه والاسلام لكنه اسلم يعني هو من التابعين يعد من التابعين خضره فقال قال نعم من إن من الحقي من قال انا احدثك عن رسول الله وتخبرني انت عن عن, عن حكمتك هذه وزجره زجره شديدة اذا قال رسول الله انتهى الامر ايضا ابن عمر عندما قال له عمر قال, قال رسول الله أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع أبي فالحق بأن مسألة العقل الذي يخالف به النص هذا عوار لا بد من كشفه وهذا بوار وعار وشنار وفي الاخره النار وفي الأخير النار لأن الله يحاسبنا على ترك السنن أو اتباع السنن قال الله للفعل وما آتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا قال الله للعالة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حردا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يطر جنة إلا من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطعاني دخل جنة ومن عصاني فقد أبا ليس لأحد أن يتقدم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يقول هذا فهمي فهمك هذا تضع خلف ظهرك فهم صحيح وفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الكرام وهذا سيأتي تفصيل إن شاء الله المهم التشويش جاء التشويش كثيرا على كلام في ثوابت في ديننا في الكلام على مسألة الحد الحدود مثلا مسألة حد الردة او الكلام على مسألة الاستهزاء بالدين وأن يتناول المرء النبي وسلم وعرض النبي هكذا لا يهم منه أي شيء يقول هذه حرية في تلقي الكلام والكلام على الاستهزاء حتى بالله جل في علاه هذه المصيبه الكبرى التي يعني اودت بالأمة بأسرها إلى الهلاك نحن أنا سأقف عنده حتى لا أطيل لأن عندي يعني درس آخر أمس كان لعلة قد ألغيناه فلنستعن حقوق الناس يعني ولكن سأقول عندنا آية الآية هذه النظر فيها مهم جدا وهذه الآية مع حديث ألغى بعضهم يعني قرب البعض ببعض يعني عشان يقول هذا ليس بحد قول, قول لا يعلم فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء, أو من شاء فليقف فهما أناس فهما مغلوطة فهما أناس فهما مغلوطا وهذا الفهم المغلوط أنهم قالوا بأن للكفر حرية شخصية أن الإنسان حر أن يكفر أو لا يكفر دخل الدين أو لم يدخل الدين هذه حرية شخصية لا الكفر ليس حرية شخصية بحال من الأحوال لأن الله عalah ما خلق الخلق إلا للتوحيد قال الله عنا ما خلقت الجنة والإنساء إلا ليعبدون قال ابن عباس إلآ ليوحدون قضية الكون الكبرى توحيد الله الرأي ما خلق الله الكون كله إلا للتوحيد إذا كان يقول خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له فنشغل بما خلق لك ولا تنشغل بما خلقت له توحيد الله فعلاه أكبر قضية في هذا الكون عامه هم يقولون بأن الله رعا قال فمن شاء فليوم من شاء فليكفر فليس لاحد أن يعاد على ذلك وعارضوا الآية بحديث فمن بدل دينه ايش فاختروه قالوا هذا دلالة وضحة ردا على أن هذا الحديث ليس بصحيح يعني ربماً لها تالح أننا لهم ده متفق عليه بالبخاري ومسلم واناً طبعا أنه رد عليه في الإبائل البخارية أخوة ترجع إليه في الرد على الشبهات حول هذا الحديث والكلام عليه لكنهم قالوا هذا الحديث لا ليس صح الآية عندنا من شافها اليوم من شافها ليش فلياكفر العلماء في توجيه هذه الآية لهم توجيهات توجيه الأول نهاء منسوخ توجيه الأول في هذه الآية نهاء منسوخ لقول لا العلاف فقطلوا مشكينا حيثوا وجدتموهم وأنا لا أقول بالنسخ أنا لا أقول بالنسخ يعني هو يقولون بأن هذه الآية منسوقة هذا التوجيه الأول لقول بعض العلماء المتقنين في هذا الباب طيب. والتوجيه الثاني وهذا الراجح صحيح أن هذا من أسلوب اللغة العربية. من أسلوب العربية أن هذا نزل منزلة التهديد الشديد والوعيد الأكيد لما رجل قوي جدا ورجل ضعيف جدا فيقول له هذه البرتقالة لي طيب فرجل قال البرتقالة لي ليست لك والناس جميعا شهوده الآية عليها فالصغير يريد أن يتحايل يريد يأخذ البرتقال جيد فقال بل هي لي وأنا سأخذها لا تبخص حقي فقال الرجل الضخم الكبير قال له إيش خذ البرتقال واذهب إلى بيتك وتمتع بها شو المخبول قال لك النهاية من الكلام شاهدك شوف له حيحصل لك لما يقوله خذ البرتقال يعني إيه خذها وسيصلون عليك الجنازة الآن بتسع تكبيرات بتلتشر تكبيره صحيح. هذا اسلوب معروف حتى عند العوام هذا اسلوب تهديد فالله تعالى لا يخير احد بان يكفرهم اذا كان هو ما خلقهم الا للايمان فكيف يخيرهم هو نعم اعطاهم التخيير في انفسهم لكنه لم يخيرهم شرعا خطا ابين هذا هذا عدم فهم لشرع عباده الفعلاء من يقول بان الله يخير الناس ان يكفروا شرعا وهو الذي قال جزما في ايات اخرى قال ولا يرضى ولا يرضى لعباده الكفر فكيف يخيرهم ان يكفروا هو نعم اعطاهم اعطاهم المشيئه والاختيار لكنه لم يخيرهم شرعا مفهوم وإن كان سيارهم قدرا كونا لكن قلنا لم يخيرهم شرعا ابدا الله لم يخيرهم شرعا ابن تيميه قال أمرته ان قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله هو توحيد الله في اعلاه ما هذا هو الاصل هذا هو الأصل. الجميع لابد أن يزعنوا لربهم الجميع لابد من الإيمان. ولذلك لما النبي يقول في الحديث لبصحيني ان رج عليه أخذ رجعا من أهل النيران. فيقول له أرأيت لو ارايت لو كان لو كنت تملك هذه الدنيا ما فيها ذهبا أو فضة. كنت مفتديا من يوم من عذاب يوم القيامة. قال إيش؟ اللهم نعم. فقال الله لنا الفعلة. طلبت منك ما هو من ذلك؟ وانت في صلب أبيك أن تعبد العذش بشان فأبيت إلا شرك. فلا أحد يتصور بان أن الله يخيرهم شرعا بين الإيمان وبين الكفر هذا خطأ بين بل الأصل في معنى الآية فمن شاء اليوم من شأف تهديد شديد ووعيد أكيد افعل وسترى أكفر وسترى العقاب لذلك قال خالدين فيها أبدا و و والسياق يدل على هذا الفهم يعني أنت تعرف كل دليل يأتي به مبتدع ارمي ببصرك على ما قبله وما بعده ترى المسألة انتهت اكملوا الآية قال الله جلال فعلاء فمن شاء فاليوم ومن شاء فلأ اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم يعني الآن الآية ظاهرة جدا بهرة قاهرة قال فمن شاء فاليوم فمن شاء كفر فكان ظالما لأنني أهدده ثم قال منافزا للتهديد قال وإنا اعتدنا للظالمين الكافرين يعني عدق. لما خيروا ليش يعذبوا لو خيروا ليش يعذبوا مفهوم هو لم يخير الاصل في التشريع ان الله لا يخير شرعا بين الكفر والايمان ابدا ابدا دعك انه قضاه كونا هذا امر اخر لكنه لا يخير شرعا ابدا ولا يرضى لعباد الكفر فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى قال عن اليهود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله يبقى هذه الايه معناها فمن يوم من شايف يكفر المعنى ان هذا تهديد ووعيد اكيد ان هذا فيه زج زج وهذا من اساليب اللغه العربيه المعروفه عند العرب اذا لا مخالفه بينها وبين ايش وبين الحديث لا مخالفة بينها وبينها وبين حديث يبقى على ما عليه من بدل لدينا هذا إن شاء الله تفصيله سيأتي بإذن الله تباعا مع الكلام على بعض الأمور المهمة جدا التي هي ثوابت وما صارت ثوابت الآن هي ثوابت وما صارت ثوابت أنا أخبرت على أن رجل معمم خطب الناس وقال الخمر ليست بحرام لا آية واحدة تحرم الخمر ائتوني بآية واحدة أثبتت بأن الخمر حرام انتهى الموضوع ده الشيطان هيقبل يد بين البشر ورجل بين البشر ويقول انتم ارحتموني من تعب واعياء اتفضلوا انتشروا بين الناس يعني ما يقول الخمر ليست بحرام ما في ايه تحرم الخمر ايش يريد هو في الايه انا ما اريد او انا مش فاهم ايش يريد عشان تكون الخمر حرام طب ما في ايه النبي صلى الله عليه وسلم مش قال له انا في الخمر عشر صحيح ولا لا وهل الخمر تحتاج لتحريم يا اخو فاضل فالفتره تبعها أما قال الله تبارك وتعالى <تصفيق> <تصفيق> قال الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والميس والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس واحدة من عمل الشيطان والشيطان حبيب الان من عمل ف فلتنبوه تحريمه موجود تحريم بصيغه الامر طب شو المفاسد التي تدلك على الحكم لأن الله بعد ما حرمها قال لك تعلم لماذا حرمت إنما الخمر إنما... إن... إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء عداوة وبغضاء مخالفة صريحة للمقاصد الشريعة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وما سري ووو و... و... عن ذكر الله وعن الص... و... عن ذكر الله وأنت لابد أن تذكر الله على فريضة واربة أو مستحبة نفلا قال وعن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهل أنتم منتهون ده إيش ده استفهام إيش ده أم يعني انتهوا المعنى هنا انتهوا على هذه المفاسد التي بيانت لكم فالنبي سلم يقول ان الله يعرض بالخمر لما عرض بها ثم حرمها وقال النبي سلم تصريحا أما علمت أن الذي حرم شربها قد حرم فمنها حرم إيش فمنها وهذا سياتي تباعا إن شاء الله لإظهار فقط أن هذه ثوابت بس فقط